الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يشددن والسماء رفعها ووضع الميزان الا تتغافل الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام فيها أفاكهة والنخرجات الأقمام والحب دون عصن والريحان فبأي آلان ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلان ربكما تكذبان